أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فقلقون لعدهن وأحص العدد واتقوا الله ربكم لا تخرجون من بيوتهم ولا يخرجنا إلا أيأتنا بفاحشة ولا يخرجنا إلا أيأتنا بفاحشة مبينة وتلك حدود الله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 ان الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا ولا يئس من المحيط من نسائكم إن ارتدتم ان ارتدتم فعدتهن ثلاثه اشهر ولا لم يحض واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن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 Yeah.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 آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرآ رسولي يتلوا عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من أفضل إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات